بيام بريزون نسرو خاطر نديلو باش يصغير ونسلطرو استعمل المختار وعارفوا محمد بنعم الله قامت W ذاته ما That delay can see who would walk the Asian heart. Jeśli